قال المؤلف أجزل الله مثوبته وقوله تعالى فسوف يلقون غيا اعلم أولا أن العرب تطلق الغي على كل شر والرشاد على كل خير قال المرقش الأصغر فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره ومن يغوى لا يعدم على الغي لائما فقوله ومن يغوى يعني ومن يقع في شر والاطلاق المشهور هو أن الغي الضلال وفي المراد بقوله غيا في الآية أقوال متقاربة منها أن الكلام على حذف مضاف أي فسوف يلقون جزاء غي ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم ومن من قال بهذا القول الزجاج ونظير هذا التفسير قوله تعالى يلقى أثاما عند من يقول إن معناه يلقى مجازات أثامه في الدنيا ويشبه هذا المعنى قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا وقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤه كما أطلق الغي والأثام على العذاب لأنه جزاؤهما ومنها أن الغي في الآية الخسران والحصول في الورطات ومن من عنه هذا القول ابن عباس وابن زيد وروي عن ابن زيد أيضا غيا أي شرا أو ضلالا أو خيبة وقال بعضهم إن المراد بقوله غيا في الآية واد في جهنم من قيح لأنه يسيل فيه قيح أهل النار وصديدهم وهو بعيد القعر خبيث الطعم وممن قال بهذا ابن مسعود والبراء بن عازب وروي عن آئشة. وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة وابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غيا واد في جهنم كما في حديث ابن عباس وفي حديث أبي أمامة أن غيا وأثاما نهران في أسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل النار والظاهر أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي الذي أشرنا إليه آنفة ثم قال هذا حديث غريب ورفعه منكر وقيل إن المعنى فسوف يلقون غيا أي ضلالا في الآخرة عن طريق الجنة ذكره الزمخشري وفيه أقوال أخر ومدار جميع الأقوال في ذلك على شيء واحد وهو أن أولئك الخلف الذين اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة عذابا عظيما فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة وأن الله تعالى توعد فيها من اضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر العظيم والعذاب الأليم فاعلم أنه أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخرى، كقوله في ذم الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها وتهديدهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقوله في ذم المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقوله فيهم أيضا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون وأشار في مواضع كثيرة إلى ذم الذين يتبعون الشهوات وتهديدهم كقوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون إلى غير ذلك من الآيات ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الخلف الطيبين لا يضيعون الصلاة ولا يتبعون الشهوات وقد أشار تعالى إلى هذا في مواضع من كتابه كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون إلى غير ذلك من الآيات وكقوله وعما من خاف ما قام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلى غير ذلك من الآيات قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وعد عباده المؤمنين المطيعين جنات عدن ثم بين أن وعده مأتي بمعنى أنهم يأتونه وينالون ما وعدوا به لأنه جل وعلا لا يخلف الميعاد وأشار لهذا المعنى في مواضع أخر كقوله وعد الله لا يخلف الله وعده الآية وقوله إن الله لا يخلف الميعاد وقوله ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم الآية وقوله تعالى إن الذين اوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا وقوله تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا وقوله تعالى أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا إلى غير ذلك من الآيات وقوله مأتيا اسم مفعول أتاه إذا جاءه والمعنى أنهم لا بد أن يأتون ما وعدوا به خلافا لمن زعم أن ماتيا صيغة مفعول أريد بها الفاعل أي كان وعده آتيا إذ لا داعي لهذا مع وضوح ظاهر الآية قال رحمه الله تنبيه مثل بعض علماء البلاغة بهذه الآية لنوع من أنواع البدل وهو بدل الكل من البعض قالوا جنات عدن بدل من الجنة في قوله أولئك يدخلون الجنة بدل كل من بعض قالوا ومن أمذلة بدل الكل من البعض قوله رحم الله أعظم دفنوها بسجستان طلحة الطلحات فطلحة بدل من قوله أعظم بدل كل من بعض وعليه فأقسام البدل ستة بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الكل من البعض وبدل الاجتمال وبدل البداء وبدل الغلط قال مقيده عفى الله عنه ولا يتعين عندي في الآية والبيت كون البدل بدل كل من بعض بل يجوز أن يكون بدل الشيء من الشيء لأن الألف واللام في قوله أولئك يدخلون الجنة للجنس وإذا كان للجنس جاز أن يراد بها جميع الجنات فيكون قوله جنات عدن بدلا من الجنة بدل الشيء من الشيء لأن المراد بالأول الجمع كما تقدم كثير من أمثلة ذلك والأعظم في البيت كناية عن الشخص فطلحة بدل منه بدل الشيء من الشيء لأنهم لم يدفنوا الأعظم وحدها بل دفن الشخص المذكور جميعه أعظمه وغيرها من بدنه وعبر هو عنه بالأعظم أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا إن شاء الله لقاء آخر متجدد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.